واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم فاتبعني فاتبعني أهدك طراطا ثويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمست من الرحمن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 قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بِي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عساء لا أكون بدعاء ربي شقيا فلم اعتزلهم وما يعبدون من لِلَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم مَّلِكًا وَنَصْرًا وَاذْكُر فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا